طيب نبدأ في الدرس نسأل الله التوفيق والإعانة أقرأ الشيخ بارك الله فيك هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي من أئمة علماء المغرب وكتابه هذا من الكتاب الذي عني به أهل العلم وانتشر في الآفاق سنبدأ القراءة فيه وسنحاول نقدم فكرة عن هذا الكتاب للذين لم يحضروا في الدروس السابقة نحن الآن في الباب التاسع بقي الباب التاسع والباب العاشر وهو تقريبا نصف الجزء الثاني فنص الله المعونة على الانتهاء منه وسنقدم شيئا عن هذا الكتاب في هذا الدرس ان شاء الله بعد ان يقرأ علينا القارئ بارك الله يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله فصل صح من حديث أبيه ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتتفرق أمة على ثلاث وسبعين فرقة وخرجه الترمذي هكذا وفي رواية أبي داود قال افترق اليهود على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة بارك الله فيك <تصفيق> هذا الفصل يبدأ من صفحة 698 إلى صفحة 800 ويشمل بحوثا كثيرة ومسائل كثيرة نذكر بعضا منها المسألة الأولى حقيقة الافتراق حقيقة الافتراق بالنسبة الافتراق الذي وقع بين هذه الأمة بين الفرق وأهل السنة وهل هو مطلق أو مقيد وهو الذي سيتحدث عنه مصنف الآن مسألة الثانية أسباب الافتراق المسألة الثالثة حكم هذا الافتراق مسألة الثالثة الرابعة هل تختص البدع بالعقائد بالإفتراق بالعقائد أم يكون في غير ذلك؟ وقريب منها مسألة هل الخلاف الفرق بين الكليات أو الجزئيات؟ ثم درس مسألة وهي كيف تعد الفرق من الأمة وهل يمكن تعيينها؟ ثم درس مسألة مستقلة وهي خواص وعلامات الفرق الإجمالية، يعني بأي شيء تعرف أن هذه فرق؟ ثم وضع مسألة. وهي مقارنة بين افتراق اليهود والنصارى وبين هذه الفرقة ثم درس مسألة هل ما هي الفرقة الناجية ودرس مسائل كثيرة في هذا الباب سنأتي إن شاء الله عليها بتوفيق الله ومعونة هذا الكتاب كما تلاحظون من هذه المسائل أو من هذا الفصل الذي قرأ القارئ علينا حديث أبي هريرة عند الترمذي وحديث أبي داود هذا الكتاب كتبه المصنف رحمه الله ليبين خطورة البدع والأهواء وهي التي حذر الله عز وجل منها في قوله تعالى في الآية التي ذكرت في الدرس السابق قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالبشرية لما ذهبت وقالت على الله ما لا تعلم خرج هذا النتاج هذا النتاج يتمثل قديما في مذاهب المشركين واليهود والنصار ولما جاء الإسلام منتشر بقي هذا النوع عند الكفار لأن الإسلام لم ينتشر في الأرض كلها انتفع الناس به انتشر انتشارا عظيما لكن بقي بعض أديان اليهود والنصارى ثم أيضا أن الإسلام كما هو معلوم أدخل اليهود والنصارى تحت حكمه ونظمهم تحت أحكامه العامة لسبق الكلام فيها حرم عليهم الظلم والإباحية والفساد وأخضعهم لعدل الإسلامي وأحكامه لكن بقيت عقائدهم الخاصة لهم كما قال عز وجل لا يكرهه في الدين. ثم أن هناك ضلالات نشأت بين المسلمين أنفسهم بسبب الالتباس في مفهوم الدين. ثم هناك غزو خارجي. كثير من الناس الآن يقول يعني يشككون في الغزو الخارجي. الغزو الخارجي نش جاء عند جاء للأمة مبكر من قبل حوالي عشرة قرون وقت. لما انتشرت الفتوحات الإسلامية دخل الناس في دين الله أفواجه لكن بقي أناس حاقدون فحاولوا أن ينشروا كثيرا من أفكارهم اللي دخلت في الفرق وغيرها كما درسها المصنف في هذا الكتاب إذا أضفت أن صاحب هذا الكتاب نشأ في بلاد الأندلس وعايش النصارى هناك فإنه استطاع أن يكتشف كثير من البدع والانحرافات ولذلك كان مفهومه في البدع كما هو شأن كثير من العلماء المسلمين أخذها من حيث النظر إلى أصولها وأصول البدع الشرك ولما تكلم في هذا الكتاب في الجزء الأول لما تكلم عن البدع لم ينظر إليها نظرة جزئية كما يصنع كثير من الناس وإنما نظر إليها من جهتين أن أصل البدع ورأس البدع هو الشرك بالله فعبادة الأصنام بدعة من البدع التي انتجتها البشرية فإن الله عز وجل قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين يعني كانوا أمه واحدة على التوحيد فعبادة الأصنام حادثة عبادة القبور حادثة طارئة دعاه الدنوح عليه السلام فعبادة الأصنام حادثة والإباحية على العالم حادثة كل الإحرافات التي تشوفها في العالم هذه كلها التي ترونها حادثة فالشاطبي لما أراد نتحدث عن البدع ما تحدث عن البدع حديثا جزئيا قد نتحدث عن البدع بحسب المصلح حديثا جزئيا لأنه ما عندك إلا هذه الجزئية مثلا فتتحدث عنها لكن البدع في البشرية أول ما يدخل فيها رأسها الشرك بالله تعال ومن هنا من خاصية هذا الكتاب أنه درس ما يتعلق بقضية التشريع من دون الله من أين تأتي البدع للناس تأتي من أفكار تدخل إلى عقولهم ليس عليها دليل من الكتاب والسنة ويردونها إلى أفهام من المتشابهات فاسدة وقد يبنونها على أحاديث ضعيفة يعني على غير علم صحيح ثم يجعلونها أصولاً عندهم من أصول العلم ثم يتبعونها ثم يجتمعون عليها ثم يجادلون عنها وهي صناعة بشرية وسواء قلت ما يتعلق بالبدع اللي عند الفرق اللي الآن المصنف في آخر الكتاب سيعنى بها لكنه عني أيضاً بالبدع اللي هي أصول الشرك التي نشأت عند عباد الأصنام ونشأت عند اليهود والنصارى والآفة في كلا الموضعين التشريع من دون الله أي الاستدراك على الشرع الفرق بين الموضعين لأهمية وسيأتي معنى في موضوع الفرق أن الكفار لا يدعون الرجوع إلى الشريعة أصلاً يرون أنهم يشرعون الحكام التي لديهم أنفسهم مثل ما شرعوا الشعوعية علمانية الأفكار القوانين الوضعية العباحية الشذوذ هل له مصدر هل له مصدر التعبدي أو مصدر سماوي حاشا لله قال مصدر جاي من الأفكار هؤلاء من الأفكار الفاسدة التي تجمعت في عقول البشرين وجعلوه تشريعا وقانونا وحقوقا ما يتعلق بعبادة البقر والأنعام والدواب ولا والصالحين وغير ذلك من العبادات الموجودة هذه ليس لها أصل فإن مجتمعات العقول هؤلاء مثل السحر والكهانة وغير ذلك لكن هؤلاء جعلوها أصولاً يعني ما جعلوها أصولاً فلما جعلوها أصولاً لابد تدعمها بالتشريع كيف تجعل يعني ما يمكن تثبت موضوع تنشره إلا بفكر أو تشريع أو كتاب أو قانون فالبشرية جعلت هذا في شكل قوانين. ومفكرين وكتب مثل ما تصنع البشر الآن ارجع مثلا هناك عبادة الأصنام وهنا المذاهب الفكرية المعاصرة من الشوعية إلى جميع المذاهب العلمانية وغيرها من اللي صنعها بشر يجمعون خمسة ستة سبعة يصنعون لهم مذهب هذا المذهب يبدون ينشرونه في الناس يضعون له الكتب يكون الإعلام مع هذا المذهب ينتشر بين الناس يهلكون به الأمم حتى لو مبقي إلى ستين سنة ثم سقط وتسقط معلومهم ويهلك بالحرث الحرط والنس ما يهمهم في هذا فصناعة المذاهب في العالم تصنع كما يصنع الناس أزياءهم فخاصية صاحب الكتاب هنا أنه التفت إلى أن رأس البدع الشرك بالله وهي صناعة بشرية الشرك صناعة بشرية ضلالية في أذهان الناس صنعوها بأنفسهم جعلوا لها تشريع جعلوا لها عبادات جعلوا لها طقوس جعلوا لها سدنة جعلوا لها مبررات من عند أنفسهم لا أصل لها، وقس على ذلك المذاهب البترية المعاصرة وجميع انحرافات البشرية فهو دخل من هذا المدخل فلما دخل من هذا المدخل كان كتابه من أوسع الكتب التي ركزت على دراسة وصول البدع آخر الكتاب الذي معنا ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم هو دراسة الفرق التي في داخل الأمة التي نشأت داخل الأمة والبحث الموجود هنا الآن سيكون هناك دراسة سيجعل هناك مسألة مستقلة ستأتي معنا وهي المقارنة بين الاختلاف في داخل الأمة بين أهل الفرق وأهل السنة وهل يشبه هذا الافتراق الافتراق الذي عند اليهود والنصارى أم لا هذا سيدرسه في مسألة مستقلة وهذا يدل على عنايته الكبيرة بهذا بهذا الموضوع هذا الفصل هو حديث عن حقيقة الافتراق هل هذا الافتراق الموجود مطلق أو مقيد يعني لما ذم النبي عليه الصلاة والسلام الافتراق في الحديث الأول وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة حديث الحسن أخرجه الترمذي لما ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الافتراق ما المقصود به هل هو مطلق الافتراق أو هو افتراق مقيد أول ما بدأ المصنف بالأحاديث في هذا الباب الأحاديث هذا الباب متواترة معنوية عند علماء السنة يعني الأحاديث التي تتحدثت عن الافتراق داخل هذه الأمة بسبب الاختلاف في العقائد أشبه الاختلاف عند أهل الكتابين أي بسبب تلبس في الدين وفساد في الاعتقاد والآراء والأفكار هذا المعنى جاءت به أحاديث صحيحة متواترة من حيث المعنى حديث الأول حديث أبي فرير حديث الثاني رواية أبي داود وهي في المعنى نفسه افترق اليهود على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو إثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة أخرجه أبو داود بقي السؤال هنا لماذا هذا الافتراب المنهج الإسلامي لما نزله الله على الأرض كلف المسلمين بالمحافظة عليه والمحافظة على فهمه والعمل به والاجتماع به هذه أسباب مادية مثل ما أنت الآن تعمل لمصالح الدنيوية كلفك الله بحفظ مصالحك الدينية هذا تكليف رباني نسيوه الناس نسيوه التكليف لكن لما كانوا متعلقين بالدنيا ما أحد يحتاج يذكرهم أكثر الناس إلا البطالين هل تذكره يحافظ على مصالح الدنيوية لكن المصالح الدنيوية مصالح الدنيوية نعم ما تحتاج تذكره مصالح الدنيوية أن يسعى لذلك المصالح الدينية خفت قبضة الناس عليها فإذا أردت عدم الافتراق فليكن هناك جهدا للدين مبذولا كما بذله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفائه الأربعة رضوان الله عليهم ومن معهم من علماء الإسلام وأئمة الدين وعوام المسلمين حينئذ يخرج لك مجتمع قوي متماسك تنتفع به البشرية خفت القبضة أنت الذي قصرت أنت الذي تراجعت فتتحمل مسؤوليتك هذا الذي يفسر الافتراق هذا الذي يفسر الافتراق التكليف بالإسلام كلف الله الناس به ليقوموا به لو أراد لو أرادهم أن يجعلهم ملائكة أخيارا لا يحتاجون لبذل شيء ولا جهد لجعلهم كذلك لكن الله كلفهم ليعملوا فلما ضعفه عن العمل مع استمرار العصور وقع هذا الافتراق بسبب الافتراق في فهم الدين والبعد عنه وعن تكاليفه ولذلك في مثل هذه الحالات لعدم انتشار الدين المعنى الصحيح للدين وعدم التعاون على البر والتقوى ونص الفرق ناس إن شون إلى تطرف غلو، وناشين يتجهون إلى محاولة الخروج من التكاليف مثل المرجعة اللي قال إن الإسلام هو النطق فالتفلت من التكاليف واضح إذا تفلتت الأمة من التكاليف وقع الافترق وقعت الشهوات وقعت الشبهات وقعت الانحرافات هذا الذي يفسر قضية الافترق صحيح إنه قدري كما قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لكن يجب للناس أن يجب على الناس أن يطلبوا رحمة الله كيف يطلبون رحمة الله بالعمل والاعتقاد الصحيح والتعاون على البر والتقوى إذا حصل ذلك منهم تحصل لهم الرحمة وإن لم يحصل ذلك لهم منهم يحصل لهم الضد وهذا الافتراق أيضا نبه مثل افتراق اليهود النصر. ليس بغريب الآن مثلا العالم ما يمكن تصلح إلا إذا اتجه بجد إلى الدين إلى الصلاح إلى الخير فليكي تزول مثل هذه العوارض عود الأمة إلى أصلها لابد أن يبذل الناس ويقيموا الحق ويلتزموا به وإذا أخطأوا خطأهم على أنفسهم ولا يظلموا ربك أحدا إنا اقرب ركنه وفي الترمذي تفسير هذا لكن بإسناد غريب عن غير أبيه ريرة رضي الله عنه فقال في حديث وَيَنبَئُ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى 72 فِرْقَةٌ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي هذا الحديث حسن ولاحظ أن فيه المخرج مخرج موجود وذلك قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الأمة الإسلامية الآن تضرب في عرض الأرض وطولها تريد تخرج المشاكلها المخرج موجود الاعتقاد الصحيح شريعة الله التعاون على البر والتقوى المخرج موجود ولهذا من رحمة الله بالناس أنه وإن امتحنهم في العمل لكنه تكفل لهم بحفظ الأصل تكفل لهم بحفظ الأصل في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ لكن لا يعني أن الذكر محفوظ والقرآن محفوظ أن الأمة ستحفظ لا تحفظ بالعمل تحفظ منها طائفة نعم لكن ما سر حفظ الطائفة التي تقوم بالحق ما سر حفظها عملها المخرج موجود والطريق واضح ولهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي القرآن محفوظ وتفسيره محفوظ والأصل محفوظ والعمل الأول محفوظ وما بقي للناس إلا العمل فإن أقبلوا وعملوا فذلك هو الذي أراده الله منه إيه نعم وفي سنن أبي داود وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين تنتان وسبعين في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة الحديث الأول فيه وعيد قال كلها في النار لكن لا نتكلم عنه الآن لأن ستأتي مسألة كما أسلفت مستقلة عند الشاطبي وهي حكمهم فنؤجل هذا إلى الكلام الذي فصله في هذا الأمر وكذلك أيضا هنا قال وهي الجماعة نؤجلها إلى مسألة مستقلة ذكر في الجام في الجماعة خمسة أقوال ترجع إلى قول واحد ترجع إلى أن الجماعة هي هي الحق الجماعة هي اجتماع الناس على الكتاب والسمة الجماعة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام اجتماع الناس خاصتهم عامتهم هذه سيكون فيها تفصيل عند مسألة مستقلة وهي تفصيل الجماعة وقد جمع الأقوال في ذلك وبينها ووضحها طيب اقرأ بارك المتابع وهي بمعنى الرواية التي قبلها إلا أن هنا زيادة زيادة في بعض الروايات، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارا بهم تلك الأهواء، كما يتجار الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا داء الكلب هذا مرض من الأمراض الخبيثة. إذا دخل إنسان لم يترك عرق ولا مفصل إلا دخله. لهذا تطبيقات معاصرة موجودة الآن. وقديمه وجود الأمة توجه الصحابة رضوان الله عليهم ونشر الفتوح وأقبل الناس عليهم بلاد العراق والشام ومصر حتى فرح الناس بهم ورأوا قوم المسلمين حقا ملتزمين بشريعة الله يطبقون حكم الإسلام يقيمون العدل فيهم فقالوا أنتم خير لنا من أبناء جلدتنا آمن منهم من آمن وبقي من كفره وبقي على من كفر على كفره لكن بقي تحت حكم الإسلام ورحمة الإسلام وانتشر إسلام إلى ما وراء بلاده ما يسمونه بلاده النهر اللي الآن الهند وغيرها انتشر الإسلام انتشارا عظيما في العالم فلما قصر الناس بدأت الأهوات تجارى فيهم وشفت تصوير في الحديث لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله انتشر فانتشرت الأفكار الضالة والانحرافات وغير إذا رجعنا للتشابه بيننا وبين أهل الكتاب في هذا الموضوع أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا فأصابهم ما أصابهم وأن هذه الأمة إذا بدلت وغيرت يصيبها ما يصيبهم إلا أن الفرق بيننا وبينهم أن كتابنا محفوظ كتابهم ليس محفوظ فالحكمة في هذا ظاهرة كتابنا محفوظ لأن الله أراد أن يكون هذا الكتاب مرجع للبشرية كلها إلى يوم القيامة كتابهم ليس بمحفوظ لأن وراءه كتاب جديد وهو القرآن مهيمن على التوراة والإنجيل وجاء بما فيها من الحق كما سمعتم بالمحكمات فلم يحفظ الله عز وجل التوراة والإنجيل ولذلك أدخلوا في النسخ كاذبة قدموا وأخروا ولو كان تكفل الله بحفظها لما استطاعوا وكتابنا محفوظ ولولا لم يتكفل الله بحفظه لبدله كثير من الخلق لكن الله تكفل بحفظه ليش تكفل بحفظه؟ لأنه هو المنهج الوحيد الحق الذي أراده الله البشرية كلها فتكفل الله بحفظه كتب اليهود والنصارى لمرحلة معينة بعد ما يأتي الكتاب الجديد ماذا يصنعون؟ يتبعون الكتاب الجديد والرسول الجديد ولا هو بجديد في كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مثلي أنا والأنبياء إلا كمثلي رجل بنى قصرا تشوفه كامل خلاص إلا موضع لبنة فأنا اللبنة إلا موضع لبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي فينتقل اليهود والنصارى الذين كانوا مسلمين خاضعين للتوراة أو خاضعين للإنجيل مستقيمين به اليهود يلحقون بالإنجيل لأن الإنجيل كتاب من بعد موسى ثم ينتقلون من الإنجيل إلى القرآن في وسط هذا البناء المتكامل فالذي يحتاج إلى حفظ عشان يستمر هو الكتاب الأخير أما الكتب الأخرى فلا لا تحتاج إلى حفظ فلا تحتاج ولذلك الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله والسين والتاء للطلب أي طلب الله منهم أن يحفظوه فإذا غيروه المصيبة في ذلك كبيرة لكن فيها فرج بوجود الكتاب الجديد لو اتبعوه لكن كتابنا ما قال الله عز وجل بما استحفظت الأمة أو النبي وأصحابه أو المسلمين بما من كتاب الله لم يقل الله كذلك قال وإنا له لحافظه فإذا لو اجتمع من بيقتاله اجتمع الناس في العالم كلهم يغيرون حرفا ما استطاعوا تسكينة فيه ما استطاعوا فهذا من إعجاز العظيم في كتاب الله بل إن بعض السكنات لو غيرت بعض الحركات لو غيرت بدلت المعنى تبديلا عظيما ومنذلك لا يستطيع أحد يبدلها يقرأ مثلا قول الله تعالى تسيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق كيف بدأ الخلق ولا كيف بدأ الخلق الخلق أي كيف بدأ الله الخلق والله الخالق والكون مخلوق لكن لو سارت الخلق سار مذهب الشيوعية لكن من يستطيع من يستطيع في الأرض أن يبدلها ما حد يستطيع يعني تصير بدأ الخلق ما حد يستطيع أنه حفظ إلهي حفظ الله تكفل بحفظ ولذلك على جميع وأنواع الكيد الذي يصب على الإسلام والمسلمين في العالم إلا أنهم يعني ما يفكرون يأتون لرسم الكتاب يعني هذا باب مسدود عليهم هذا مضى فيه قدر الله ما يستطيعون يبدلون فيه حرفا ولا تسكينة ولا حركة ولذلك اشتغلوا بتبديل المفاهيم وحتى المفاهيم العقائد طول الديانة الأحكام حفظها الله بالطائفة القائمة بالحق إلى قيام الساعة فلا يريد أحد الحق ويتعب فيه ويطلبه إلا يصل له بإذن الله طيب اقرأ بارك الله فيك. وفي رواية عن ابن أبي غالب موقوفا عليه إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم كلها في النار كما سلف سيأتي بحث خاص عند الشاطبي وهي حكم هذه الفرق هي متوعدة بالنار إجماعا لكن بقي النظر في حكمها السواد الأعظم مثل اللفظ السابق وهو الجماعة ورد في تفسيرها خمسة أقوال تعود إلى الألفة لا إلى الاختلاف في المعنى وسيأتي هذا أيضا موضعا خاصا بها رواية التي ذكرها حديث حسن والرواية هذه عن أبي غالب قال في المحقق في الهامش رقم أربعة أو الرقم ثلاثة قال الصواب أبو غالب وهو في وفي رواية عن, عن عن ابن أبي غالب صحيح يصير هنا الصواب أبو غالب قال واسمه حزوز هذا غلط في الطباعة اسمه حزور اسمه حزور وهو صالح الحديث كما قال الذهبي قال ابن حجر الصدق يخطئ فهذا الحديث حسن اقرأ الذي بعده هنا نعم ابوه لا ابوه ما تغير في الاصل لان المفروض انه سخ الاصل ما يغير فيها لكن في اللي في بدل حزوز اكتب حزور في الهامس هنا وفي رواية مرفوعة ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال هذا المحقق هنا قال اخرجوا من البطة في الإبانة بزار في الكشف وهذا عليه كلام كثير سيتكلم الشاطبي عن سند هذا الحديث ثم نتكلم عن عن معنى الحديث يقرأ كلام الشاطبي وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر لأن ابن معين قال إنه حديث قد روي عن جماعة من ثقات ثم تكلم في إسناده بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبد البر ثم قال وفي الجملة في إسناده في الظاهر جيد إلا أن يكون يعني ابن معين قد اطلع منه على علة خفية في سقط في النص هنا اللي عندهم الكتب، في سقط في النص، فتقول هنا لأن ابن معين أكتب قال إنه حديث باطل لا أصل له، الشاطبي يعنى بالحديث يعني قد يفوتوا بعض شيء لكن هو في في كتابه هذا يعنى بالكلام على الأحاديث. قال هنا ذكر كلام المعين أكتب عندك قال إنه حديث باطل لا أصل له شبه فيه على نعيم بن حماد هذا كلام الشاطبي شبه فيه على نعيم بن حماد هذا كلام الشاطبي كلام عفوا ب... كلام المعين ينقله الشاطبي قال انه حديث باطل ولا اصل له شبه فيه على نعيم بن حماد قال بعض المتاخرين إن الحديث قد روي عن جماعة من الثقاث وبعدين أن النص نعيم بن محمد المروزي أتوفي سنة 228 في السجن بسبب فتنة خلق القرآن قد تكلم فيه من جهة الجرح والتعديل أو من جهة عقيدته من جهة الجرح والتعديل قال البيهقي هنا في إسناد هذا الحديث قال تفرد به نعيم بن محمد وسرقوا عنه جماعة من الضعفاء وهو منكر وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معنى كفاية قال هذا في المدخل يعني يقول أن أحاديث الأخرى فيها كفاية بمعنى أن بعض هذه المعاني الموجودة في الأحاديث في هذا الحديث بعض هذه المعاني صحيحة والذي يظهر أن بعض المعاني الموجودة فعلا فيه صحيح يعني إذا وصلت على أقس الفاسدة مجرد الآراء إلى نقض المحكمات والأساسيات فلا شك أنها مثل الخلاف اللي بين الفرق مثل الخلاف الذي بين الفرق وإن الغلط في القياس مثل الغلط الذي بين الفقهاء فالأمر فيه سهل يعرف الراجح والمرجوح بين القياس الفاسد يقال هذا القياس مخالف النص يقال كذا يقال كذا لكن إذا كانت الأقيسة من جنس قياس إبليس يعني ترجع للأصول أبليس كفر بعبادة الله وكان من الكافرين أبا واستكبر واعتمد على قياس فاسد قال كيف أسجد لآدم وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا قياس فاسد رد به أمر الله فالأقيسة الفاسدة لتعلق بالعقائد وصول العقائد تتعلق بهالمذاهب اللي انشئها الناس بسبب الاقيسة الفاسدة اللي في اذهانهم فلا شك انها تدخل في الافتراء فهذا المعنى في الحديث صحيح لكن انكره من انكره لانه خاف ان يدخل في الفرقة هنا ما يتعلق باختلافات الفقهاء اهل السنة انكره من انكر معناه هنا انه يخشى ان يكون هذا يشمل الخلاف في الفروع الذي يسميها الفقهاء الاجتهاد السائر هذا ما يدخل في الافتراب يعني أن الفرق التي خالفت أهل السنة ليس سبب الفرق بيننا وبينهم أنهم يخالفون في بعض الجزئيات لا لأن الجزئيات يقع الخلاف فيها أيضا بين أهل السنة وإنما الخلاف الذي بيننا وبينهم أنهم يخالفون في الأساسية نعم وأغرب من هذا كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب إن بني إسرائيل تفرقت أحدى وثمانين ملة وستفترق أمتي على اثنتين وثمانين ملة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الجماعة لاحظوا هذا اللفظ نحتاجه في الأحاديث وسيكرر الشاط الكلام عليه عند الكلام على الجماعة ورد ورد في الأول ما أنا عليه رصحات ورد الجماعة وورد السواد الأعظم كل هذا سيأتي معنا في درس مستقل. طيب اقرأ اكمل بارك الله. فإذا تقرر هذا تصد النظر في الحديث في مسائل يعني تقرر أثبت الافتراق هذا الافتراق ليس محل نزاع ليس محل نزاع بين أهل العلم يعني من حيث وقوعه منكر رقم مذموم لكن من حيث وقوعه دلت النصوص عليه ومن حيث الواقع ثبت في الواقع من قرون متطاولة الآن قرر هذا الأصل يبدأ يدرس الافتراق هذا هل هو مطلق ولا مقيد اقرأ بارك الله إحداها في حقيقة هذا الافتراق وهو يحتمل وهو يحتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ ويحتمل أن يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمل كما كان لفظ الرقبة بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة لكن اللفظ يقبل يريد أن يقول أن الرقبة في قول الله تعالى عتق عثق رقبة يعني هل هي اللفظ الرقبة مطلق ولا مقيد؟ يعني هل نقول لا يجوز أن يعتق إلا رقبة المؤمنة ولا نقول يجوز أن يعتق في الكفارة رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة من, من أين عرفنا أنه ليس بمطلق؟ من آيات ولا؟ من قول الله تعالى رق بتحرير رقبة مؤمنة ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل قال يا رسول الله اعتقها فقالت, فقالت فقالت، أين الله فقالت في السماء قالت أشهدين أني رسول الله قالت نعم قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذا المطلق قيد هنا فكذلك هنا في الافتراق سيأتي الشاطبي بأدلة تبين أن هذا الافتراق مقيد وليس وليس بمطلق أقرأ باركم فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد لأنه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ وذلك باطل بالإجماع فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في هذه المسائل الاجتهادية وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين ثم في سائر الصحابة ثم في التابعين ولم يعبد أحد ذا أحد ذلك منهم وبالصحابة اقتدى. هذا السؤال هنا هل الخلاف الذي وقع بين الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يختلف صحابيان في مسألة؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فاقتلاه بتفسير النص. هذا هذا اختلاف. قال الشاطبي هذا الاختلاف غير مقصود هنا. مختلف في بعض المسائل الجزئية هذا الاختلاف ليس مقصودا هنا فهو ليس من الافتراق المذموم فإذا هنا الافتراق الموجود مقيد ولا مطلق مقيّد وسيأتي الأدلة على التقييد مضى مع بعض الأخوة اللي كانوا في الدروس السابقة أن الاختلاف ثلاثة أنواع من يذكرنا بها تفضل اختلف تنوع اختلف تباين هذا القسمين العامين اختلاف تنوع وتضاد لكن الخلاف المذكور في القرآن. الخلاف المذموم خلاف المضمون. الذي ذمة فيه طرف. في الخلاف المذموم ايوه الخلاف ذمة فيه طرف دون طرف. محمد أكسي الطارق. أنت ذاكر بس بعيد عن الموضوع شو؟ ما نذكر الجواب خلنا. الذي بقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك هذه الآية من أصول العلم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فذكر هذا التفسير ذكر الشاطبي بناء على كلامهم أن الاختلاف هنا ثلاثة أنواع واستنبطة استنباطا بديعا من هذه الآية أولا قسمه إلى قسمين في الآية لأن الآية لسفية لقسمين وسيأتي كيف أدخل القسم الثالث وهذا نظر في الدروس السابقة قسم الأول هو خلاف الكفار للمسلمين مثل خلاف عباد الأصنام للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإسلام إلى يوم القيامة هذا خلاف مذموم خلاف اليهود والنصارى للمسلمين خلاف الملاحدة للمسلمين خلاف أصحاب الأفكار المنحارفة من الديانات الأخرى للمسلمين هذا خلاف مذموم لاعتبار لا له سبق معكم مسألة الرأي والرأي الآخر هذا ما في لا رأي ولا رأي آخر ولا يزالوا لاحظ تعبير القرآن بلفظ الدوام ولا يزالون مختلفين هذا المذموم القسم الثاني إلا من رحم ربك اللي هو الآن الصحابة وأهل الإسلام من الذين هم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فهؤلاء الشاطبي يشقلونه قال هنا بينهم خلاف جزئي لكنهم مرحمون أم لا هم أهل الرحمة والخلاف الجزئي لا يضرهم الخلاف الجزئي كثير يعني سواء في في بعض أحكام الصلاة أو في بعض أحكام لكن لا يضر يعني تضع يدك مثلا بعد الركوع على صدرك أو تسدل يديك هذا خلاف لكن ليس له لا لا نقول أنه من الافتراء وتجلس على جلسة من الجلسات التي ورد فيها تشاهد أملا هذا لا نقول من هذا الجنس ويختلفون مثلا في إخراج الزكاة هل تخرج بالمال أو تخرج بالنوع أو تخرج بالقيمة لا نقول من هذا من هذا النوع ويختلفون الناس في بعض المسائل. الأحكام في الحج لا نقول من هذا النوع، فهذا لا يرفع الرحمة عنهم. فالآية حكت نوعين من الخلاف، الخلاف الأول مذوم خلاف الكفار، الخلاف الثاني الخلاف الذي لا يرفع الرحمة، والخلاف الذي من جنس الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. بقي هذا النوع الآن اللي, اللي يتحدث عنه الشاطبي وهو خلاف الفرق، خلاف الفرق الشاطبي رحمه الله قال كما قال أهل السنة يلحقوا بأيهما أشبه أشبه بأي الأنواع بالنوع الأول ولا الثاني خلاف الفرق اللي هو في الأساسيات اللي في الأساسيات في الثاني ولا في الأول في الأول في الرجع للأول فلحق به هذا من حسن يعني فقه الشاطبي ودراسة هذه المسألة ودراسها في باب مستقل فيما مضى فإذا جئت الخلاف الآن الإفتراق هنا إفتراق مقيت تخرج منه الخلاف الذي وقع بين أهل الرحمه لأنه ما هو خلاف في الأصول ولا أساسيات ولا في الكليات وهذا الذي هو في مجال الرأي اللي يسمونه الآن رأي والرأي الآخر هذا هو المجال الشريعة يكون في اشتياق فيها هذا هو رأي وهذا هو رأي بشرط أن يكون له مستند سواء كان ضعيف أو قوي وفي راجح ومرجوح اللي عند الفقهاء هذا راجح وهذا مرجوح وهذا صحيح وهذا أصح هذا وارد لكن ما يجون في الأساسيات يقول هذا راجح وأنا مرجوح هذا صحيح وهذا صح، فهذا الاختلاف الذي وقع عند الصحابة اختلاف طبيعي وينصر فيه الرأي بالدليل وتكون في المناقشة والترجيحات لكن تعالوا له أصول الإسلام محكمات الأساسية التوحيد النهي عن الشرك قام تركان الإسلام الأمر معروف أنه على الممكن دعوة إلى الله وجوب الدعوة إلى الله ما يتعلق بوجوب التربية على الإسلام ما يتعلق بالحقوق بين الرجل والمرأة من, حي من حيث الأصول ما يتعلق بتحريم الربا تحريم الخمر تحريم الظلم تحريم البغي تحريم المذاهب اللي كانت في وقتهم وهي كثيرة العنصريات والشركيات والفساد ومنع عن المجتمع الإسلام هذا كله هم فيه على قلب رجل واحد لكن بقوة التربية الإسلامية التي عني بها أهل الإسلام وفي مقدمتهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما ضعفت هذه النوع من التربية صار الناس يدخلون انتقلوا إلى الخلاف المذهوم هنا وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين ثم في سائر الصحابة ثم في التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف، فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث؟ إذن الخلاف، وبعدين الفقهاء يحبون تحديد الكلام. يعني عبارة الشاطبي هنا اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف، توسيع الخلاف هذه محل نظر. لكن يقول اقتدوا بهم خلاص ما نحتاج نقول في توسيع الخلاف. هذه العبارة هي نظر. لكن نقول مثل ما يقول هو ويقول بقية الفقهاء. نقول في الخلاف السائق لازم تحفظ المصطلحات الفقهية إذا أقل لك ما الخلاف الذي ليس بمذموم يقول الخلاف يعني الذي يسوق فيه الاجتهاد ممكن يجتمعون عالميا ممكن تكون أنت مع طالب علم يصير في مجال للنقاش يسوق فيه الخلاف لكن في مسائل ما يسوق فيه الخلاف ما هي مجال الخلاف أصلا عليها إجماع الأمة فالذي يسوق فيه الخلاف أمر طبيعي يعني يمضي يبقى مع المسلمين ولا يضرهم ومع ذلك يتوجهون له بالعلم والتصحيح وزيادة المعرفة وغير ذلك نعم. وإنما يراد افتراق مقيد وإن لم يكن الوصل إلى النتيجة الآن لما أخرج هذا النوع من الخلاف ما الذي بقي بقي الخلاف المذموم الخلاف المذموم مقيد مقيد بصفته مذموماً وبصفته كما سيأتي من جنس خلاف المشركين والفرق لذلك يبقى في الآية النوعان السابقة ولا يزالون مختلفين مثل الخلاف اللي بين المشركين لأهل الإسلام ولا يزالون مختلفين مثل الاختلاف اللي في الفرق وقد مضى في الدروس السابقة أن عبارة ولا يزالون تدل دلالة واضحة على ذلك بدليل أن البدع سياله والفرق مستمرة لم تنقطع فالفرق قد تندثر وهذا قليل وقد يرجع بعض أصحابها وهذا قليل ترجعون إلى الحق لكن في الأكثر لفظ ولا يزالون مستمر سواء في أديان المشركين أو في فرق المبتدعين في هذه الأمور طيب اقرأ بارك الله، تمر. وإنما يراد افتراق مقيد وإن لم يكن في الحديث نص عليه، ففي الآية ما يدل عليه قوله تعالى. و... و... الحقيقة الحديث لا يقال إنه ما فيه نص عليه. الحديث قال كم افترقت اليهود؟ ممكن يؤخذ من هذا الدلالة ولا لا؟ يا الحديث قال افترقت هذه الأمة، ولا فيه زيادة معنى؟ قص تفترق هذه الأمة كما افترقت اليهود؟ الكافل ولا لا شبه افتراقها بافتراق اليهود والنصارى اذا يخرج ما لم يكن يخرج الخلاف الذي لا يكون مثله الحديث فيه اشارة في دلالة على انه مقيد ماذا يا اخوان حديث فيه دلالة على انه مقيد خلاف كالخلاف الذي وقع في طوائف اليهود والنصارى أي في محكمات الدين وأساسيات واستمر وأورث العداو والبغضاء فهو مقيد مقيد بأوصاف معنى مقيد أي مقيد بأوصاف أي نعم ففي الآيات ما يدل عليه قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الآن بدأ يأتي بالأدلة المؤكدة هذا الافتراق الموجود في الآية هنا ولا تكونوا من المشركين الخطاب لمن؟ مسلمين لنا الخطاب لي ولك الغريب أن الناس إذا كانت الآيات للمشركين ما يعتبر الخطاب له هذا خطاب لك أنت يعني لا تكون مثلهم لا تكون على مثل هديهم لا تتبع قوانينهم الفاسدة لا تتبع أفكارهم من لا تكون مثلهم في ترك الصلاة في ترك الزكاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينا وكونوا أي لا تتفرقوا عن الدين عن المحكمات هذا معنى الآية هذا خطاب لكل مسلم ومن جنسه الخطاب أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تكونن من المشركين قال موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا بالمجرمين وقال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا أو كانوا عندنا ممات ما وما قتلو فلكي يعني تستفيد من تنبية القرآن على مسألة الاعتقاد اعلم أن هذا الخطاب لك أنت الخطاب هذا لكل مسلم فهنا النهي عن الافتراق هنا أي الافتراق الذي من جنس افتراق المشركين عن أصول الدين وأساسياته أحكامه ومقاصده هنا وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وما أشبه ذلك فإذا المفارقة هنا فرقوا الدين فرقوا عنه وكانوا شيعا هنا قال كل حزب ما لديهم فرحون فإذا ما التفريق مقاي... الفرقة هنا مقيدة بأوصاف مقيدة بأوصاف هنا. وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعا ومعنى صاروا شيعا أي جماعات بعضهم قد فارق البعض ليسوا على, تآل... على تآلف ولا تعاضد وتناصر بل على ضد ذلك، فإن الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الاختلاف التام لا على الاختلاف. نعم. وهذا الاختلاف الجزئي لا يضرب القاعدة. هذه أمره واحد، الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الاختلاف التام هذا لا يضربه الاختلاف الجزئي. الاختلاف الجزئي أمره سهل. ينظر فيه بالدليل والراجح والمرجوح لكن الخطر على هذه الأمة وهو الخطر الواقع عليها فعلا هي اختلافها على المحكمات على الأساسيات على العقائد على المناهج أشبه الاختلاف المذنون في الآيات السابقة فإذا هو اختلاف واختراق مقيد مقيد بأوصاف وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء ولذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فبين أن التأليف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحد وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق طبعا هذا تؤخذ منه قاعدة اجتماعية عظيمة يعني الآن كثير من المصلحين وكثير من العلماء الاجتماع وأصحاب الدراسات في وحدة العالم الإسلامي ما يمكن يصلوا إلى هدف يستحيل أن يصلوا إلى هدف واحد واجتماع واحد إلا بهذا التوجيه الرباني إلا بهذا التوجيه الرباني شوف لاحظ عبارة الشاطبي هنا في تفسير الآية واعتصموا بحب الله جميعا يعني لابد من معنى واحد أساسي يمثل المحكمات في الدين أساسيات الدين يجتمع الناس عليها ترتبط بها قلوبهم جوainsي قالنا تتعلق بها وذا تعلقت بها قلوبهم تقول هؤلاء جميع تجتمع عليها عقولهم تقول هؤلاء عقولهم جميع ثم تجتمع عليها أجسادهم ثم تجتمع عليها جماعاتهم ثم تجتمع عليها شعوبهم ثم تجتمع عليها دولهم هذا مر طبيعي لأنك علقتهم بمعاني مشتركة واحدة إذا لم تكن هناك معاني أساسية صحيحة يتعلق بها وتكون واحدة فإنك ما يمكن تصل لهذه النتيجة لو جمعت أكابر المصلحين وال... وال... وال... وعلماء الاجتماع و... وجمعت الدراسات اللي في العالم كلها ممكن لا يمكن يستحيل أن تصل إلى شيء إذا علقتهم بمعاني مختلفة من حيث الأصول والأساسيات فإنك لابد أن تجدهم أحزاباً مختلفين. أنت آلفوا حيناً اختلفوا أحياناً، وإن تدعوا لبعض مصالحهم حيناً اختلفوا عنها أحياناً أخرى، فهم ليسوا بجميع. وإن كانوا في الصورة يظهرون أنهم جميع. فلاحظ كلام الشاطبي هنا، قال فبين أن التعليف إنما يحصل عند التلافي على التعلق بمعنى واحد. ومن هنا إذا صدق المصلحون فلا بد أن يبذلوا جهدهم لجمع الناس على معنى واحد المعنى الواحد هذا هو الإسلام أساسياته ومحكماته وأصوله حينئذ تخرج لك أمة متماسكة قوية لا يضرها الاختلاف الجزئي. تكون هناك دراسات في مسائل كثيرة ثلفات جزئية ثلفات في وجهات النظر تكون هناك مجال كما كما بالمصطلح الجديد هذا لا أحب أن أكرره تفاوت في الآراء تفاوت في كذا مهما يكن أنت جمعت الناس على أمر واحد جميع يجمعهم فلا يضرهم حينئذ أن يختلفوا في بعض الجزئيات كما لا يضرهم أيضا أن يختلفوا في بعض المسائل الأخرى المتعلقة المسائل الدنيوية أنك جمعتهم على جميع حتى لو أصابتهم زوبعة إلى حد أنها يعني يمكن وهذه عبارة قد تكون ملفتة للنظر الآن لكن للتركيز على هذا المعنى إلى حد أن يقتل بعضهم بعضا قد تتعجب الآن هذا يبشد ذهانكم الآن إلى أمر غريب كيف يقتل بعضهم بعضا يمكن يقع بينهم اجتهاد يقع فيه أمور عنيفة لكن يصل بهم الأمر أنهم لما كانوا مجتمعين على معنى واحد يزول الغلط ويزول سبب الاجتهاد ويعدون أمة واحدة، وأنتم تعرفون المثال على ذلك. يعني المسلمين انتشروا في العالم، انتشار واسع لنشر الإسلام، فلما جاءت خلافة علي رضي الله عنه وقعت المشكلة المعروفة. هذا ولا لا؟ فاختلف الصحابة حتى اقتتلوا إلا من لم يحضر القتال. اعتزل القتال. لا شك أن في تلك الفترة توقف جهد الأمة الإسلامية، لا شك. ووقع الخلاف إلى حد الاقتتال. فما تتصور أن هناك جيوش وهناك جهود إسلامية في العالم وهناك فتوحات الأمة كلها لأنها بطاقاتها مختلفة تتقاتل لكن لما كانت المعاني العامة من حيث التوحيد والاعتقاد ومنابضة الشرك والظلم وتطبيق الشرائع والأحكام واحدة في أذهانهم لما التعلق بالمعنى الأول واحد فإن هذا الخلاف ما أخذ إلا سنوات أو أقل فزار عادت الأمة جميع إلا ما عادت كذا ولا لا وقامت بمهمتها في الداخل والخارج إلا ما قامت حين حينئذ وأصبحت تقدم مفاخر للإسلام والمسلمين إلا ما أصبحت لاحظة لها لماذا لأن الزوبع التي جاءتهم لم تفصلهم عن الاعتصام الأول على الاعتقاد والمعاني العامة وهذه قضية مهمة ولذلك كل الذين يتجاهلون القضايا الأساسية في مسيرة الدعوة الإسلامية أو الإصلاح أو يعادت الأمة إلى أصولها غالطون يغلطون ما يمكن تجمعهم الله على أصل صحيح تتعلق به قلوبهم فتجتمع عليه أفئدتهم وتتآلف عليه عقولهم وتنطلق في نصرته أجسامهم ويستعملون فيه بقية طاقاتهم لكن بغير هذا ما يمكن أين وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق وهو معنى قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا الذي وقع في في العصور المتأخرة وقع في أم مبكر لكن في الأمة انتشر في الفترات الأخيرة انتشار كبير ولا تتبع السبل المسلمين صار فيهم شيوعيين كثيرين ينتسب الإسلام ينتسب للشوعية وعلمانيين ينتسب الإسلام ينتسب للعلماني. وقل مثل ذلك في الانحرافات الأخرى وصار فيهم من جنس عبادة المشركين عند القبور يجتمعون عليها يتركون المساجد والعبادات ويتجمعون على العكوف عند القبور اتبعوا السبل ولا تت... الله عزيزي قال ولا تتبعوا السبل واتبعوا السبل فلتستطيع أن تقول يعني أن كثير من المذاهب المنحرفة في العالم دخلت إلى العالم الإسلامي وكثير من البدع الموجودة في القرون الماضية وبعضها من جنس أفعال المشركين انتشرت إلى العالم الإسلامي لذلك لابد من المعنى الصحيح الذي يدعمه العلم الصحيح لكي تجتمع الأمة على أمر صحيح وتزول هذه كلها حتى نصل إلى الهدف الذي نريد وهو اجتماع الأمة على كلمة سواء تقيم الحق في الأرض وتنصره بإذن الله نعم. وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه والله أعلم نعم نزل عليه لفظ الحديث السابقة أن أشد ما على هذه الأمة أن تفترق على المعاني الأساسية وحينئذ لا يمكن أن تجمعها على أمر واحد لا يمكن أن تجمعها على أمر واحد أي فهم صحيح للدين فضلا أن تجمعها على مصالحها الدنيوية حتى الأمة الآن في قضايا رئيسيه أحد يستطيع اجمعها لو اجتمعت الأمة على قضاياها الرئيسية ما ذهب بيت المقدس؟ ولو اجتمعت الأمة على قضاياها الرئيسية ما شرعت أبوابها في كثير من بلاد العالم الإسلامي تدخل المذاهب بغير استحياء على بلاد المسلمين ولذلك الطريق الصحيح أن نعود إلى العمل الصحيح عمل الصحيح إبعاد كل ما دل على الافتراق الديني هو المذموم في الحديث ولا يضر الناس الخلاف بين الجزئيات يعني كثير من الناس يجل في الخلاف بين الجزئيات هذه يقيم الدنيا وقعدها ومن حيث الأصول والعناية بالمعنى اللي لتأتلف عليها الأمة لا يعنى به ونطلب اجتماع تكوين أمر الأمة من جديد على ما كانت بدون أن ندخل عليها من الطريق الصحيح لما قال مالك رضي الله عنه رحمه الله لما سئل عن تسير الجماعة قال ما النبي صلى الله عليه وصحبه قال لن تصلح لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلحته الأمة صالحة أولها باجتماعها كما قال المصنف هنا على معنى صحيح تأتلف عليه قلوبها ولذلك تصدفت قول عنها إنها أمة واحدة وكان لها ثقل في العالم الافتراق المذموم أخرجها من هذا التكاتف والقوة ولذلك قال مالكنا لا تصل لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ولا يضرها ما وقع في أولها لأن بعض الناس يقول أنت تريد المسلمين الميسر عندهم مشاكل وأن الصحابة صار عندهم مشاكل كما في صفين لكن هل هذا جعل المجتمع الإسلامي في عهدهم مشرعا للأفكار والانحرافات هل جعل هذه الأمة تتعطل عن القيام بدورها في العالم أزمة وقعت حتى عاد الناس إلى عام الجماعة وجدت أمة أصلاً هي متآلفة على المعاني الأساسية ثم انتشرت بمعانيها الأساسية في الأرض فطرق الإصلاح الصحيحة هو إعادة الناس إلى العلم الصحيح والاجتماع على المعاني الصحيحة تصحيح فهام الناس لمعاني الإسلام والإيمان والمحكمات والأساسيات ونبض صرات البشرية سواء كان من جنس الخلاف الأول اللي هو خلاف المشركين للمسلمين منبوط ومذموم. مهما زينه الناس زينه العالم زينه أتباع الغرب غيرهم. الأمر الثاني إبعاد الأمة عن أصل الافتراق على المعاني الذي قسمتها إلى فرق لا تعد ولا تحصى والله عز وجل قال صراطا مستقيم إذا اجتمعت على الصراط المستقيم يعني على المعنى الواحد التي تتألف عليه قلوبها اجتمعت بقية طاقاتها وإذا اجتمعت بقية طاقاتها عادت لتحقق ما تريد بإذن الله من مصالحها الدينية والدنيوية نسأل الله نجعلنا وياكم من أنصار دينه ناختم أن لنا وياكم بإحسان اكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين